عبد أما بعد فهذه قراءة في تذكيرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين قال رحمه الله تعالى وذلك في تكميلة باب في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه قال رحمه الله العاشر دوام الحرس على, على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة, من العبادة والاشتغال والإشغال قراءة وإقراءة ومطالعة وفكرة وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في الأدب العاشر من آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة فطالب العلم أو العالم ربما يأتيه ما يشغله من التدريس أو المطالعة والمراجعة لعلمه فربما ينشغل عن أوراده في العبادة عن نفسه وهذا لا يليخ فإن العالم وطالب العلم أولى بالمواضبة على الأوراد سواء كان الأذكار أو الأوراد العملية من السنة الرواتب وقيام الليل وصيام ما تيسر من النافلة فلا ينشغل العالم أو طالب العلم حتى وإن كان مشغولا بتدريس الناس وإفادة الناس وتعليم الناس لا ينشغل عن نفسه فلا يدع أبدا الأوراد والأذكار أذكار الصباح والمساء أذكار دخول البيت أذكار الخروج من البيت دخول المسجد والخروج من المسجد دخول الخلاء والخروج من الخلاء وغير ذلك مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يشتغل ويشغل وقته بالقراءة والإقراء فبعض الناس إذا وصل إلى حد معين من العلم يظن أنه قد انتهى من العلم وهذا لا يصح أبدا فالإمام أحمد رحمه الله قيل له إلى متى وأن تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة وسبق ذكر أن ابن جريد الطبر رحمه الله تعالى درس أقرانه مسألة وهو في سكرات الموت فكتبها قال يتوني بالكرطاس والمحبرة وكتبها وقال لأن ألق الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا فطالب لأنه بد أن يعلق ويحفظ والكتاب أيها الإخوة في الكتب من أهم ما يكون والتحشية وقد نفعان الله عز وجل بها جدا في وقت الطلب حينما يكون الإنسان في الدرس يعني لا يتصور الإنسان يحضر الدرس بلا كتاب وبلا قلم أو ورقة وقلم لا بد أن يكتب كيف مهما كان حفظه قد يشغله شيء يأتي بعض المشاكل أو المشاغل أو الأعمال فينسى وأما جاء عن بعض السلف ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ما كتب أي كتابة في ورق أبيض فهذا لقوة حفظهم جدا أما في زماننا فالحفظ قليل جدا فالإنسان يشتهد في التحشية يحشي على طولة الكتاب على عفوا على حواش الكتاب فوق ويمين وشمال إن وجد وأسفل يملأ كتابه بالتحشية وهذا يكون زاده حينما يجلس ليفيد الناس ولينفع الله عز وجل به الناس هذا يكون زاده فتكون هذه الكتب أغلى عنده من كل ما يملك من متاع الدنيا فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به والآن أنتم ترون أن حربا قائمة على يعني طلبة العلم السلفيين والعلماء السلفيين ويرمونهم بأشياء هم منها براء فلا بد الإنسان يحصن نفسه بهذا بكتابة العلم وراء شيخه يكتب والنبي عليه الصلاة والسلام قال قيد العلم بالكتابة وكما قيل العلم طير والكتابة صيده العلم قيد والكتاب العلم صيد والكتابة قيده العلم صيد والكتابة قيده لا أن تقيد العلم وتكتب التاريخ وتكتب شيئا لتذكر به هذا الدرس وقع كذا وقع كذا حتى لا تنسى نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله ولي... ما لا منع أن بعض نصر بما يغضب إذا رأى العالم أو طالب العلم يخص بعض إخوانه بشيء من العلم الزائد لا منع رأينا هذا في علمائنا لكلهم دروس في المساي ودروس خاصة ببعض الطلاب المشتهدين لا منع لأنه وصل لمرحلة <تصفيق> أعلى لا مانع أن يقرأوا مثلا في المطولات وغيرهم لا يزال مبتدئا في المختصرات أو المتوسطات لا مانع من هذا نعم قال رحمه الله ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل نعم لا يضيع شيئا من أوقات عمره إلا للحاجة والضرورة يأكل يشرب ينام ينام لكي يستريح ليقوم للعلم والعمل أو ليذهب الملل يذهب الملل عن نفسه نعم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر ذكر الثابي رحمه الله في السير أن مرأة أحد للعلم قالت إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر قالوا أن أتزوج معي ثلاث نسوة أهوى من هذه الكتب لأنها أخذته من امرأته وهكذا كان أهل العلم وكانوا إذا الكتب في العلم بشروا أهلها يعني بعدم الغنى والثراء المت لأنهم ينشغلون وبعض السلف قال باع سقف بيتي من أجل شراء الكتب وتعلم العلم فالإنسان يجتهد يجتهد في تحصيل العلم وعدم تضييع الوقت ووصا في وقت الشباب وصل في وقت الفراغ وأضاف يقول الله لماذا لا تحضر أنا مشغول أريد الزواج طب لما اتزوج هنشغل أكثر حين اتزوج عندك زوجة وأولاد أنت الآن ساكن بمئة جنيه لما اتزوج لو بدشقة أقل شيء 450 خمسين أو خمسين هذا أول شيء فلا بد أن تستعيد إذا جاء وقت فراغ تنتهز هذه الفرصة إذا كان هذا اللي عنده زوجة عودي ذاكر ساعتين أو ثلاثة في اليوم أنت ذاكر عشر ساعات في اليوم وتجتهد في المذاكرة والمطالعة نعم. ومن أفضل ما ينفع مذاكرة العلم مع أقرانك وزملائك تسأله ويسألك وتناقشه ويناقشك بدون جدال في أدب مع أدب طلب العلم حتى إذا نسيت تذكرك وإذا نسيت تذكره وهكذا قال رحمه الله أو أداء حق زوجة أو زائر وخصوصا أنك الآن الحمد لله متفرق هذه نعمة عظيمة جدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يوجد كثير من إخوانك في بلاد أوروبا وغيرها يتمنى أن يجلس مجلسك الآن يتمنى الإنسان إذا أوفق لهذا التفرغ لطلب العلم هذه نعمة عظيمة عليه أن يشغل يشغل بالكتابة والدراسة والمذاكرة لكن يكون مثلا ما شاء الله يحضر الدرس مثلا مثلاً مئة أخ أو مئة وخمسين أو متين وعند الاختبار لديت خمسة عشر أو عشرين العشر لا كيف نريد الجميع يدخل الاختبار الجميع كل من يحضر لماذا تخاف من الاختبار لأنه غير مذاكر لو ذاكرت دخلت الاختبار فأرجو الاهتمام بهذا الاختبار أيضاً هذا سنت لك أنك درست تأخذ الشهادة بها أنك درست لا تعمل لأدل الشهادة ولكن هذا شيء ينفعك يوم ما تتمنى ان لو فعلت ذلك في يوم ما حينما تبدأ لتعلم الناس الخير سترى استهام تأتيك من كل مكان نعم قال رحمه الله او اداء حق زوجة او زائر او تحصيل قوت وغيره مما يحتاج اليه او لألم او غيره مما يتعذر معه الاشتغال نعم فإذا كنت في مرحلة الطلب لا تمني نفسك بالغنى تبني عمارة وتشتري سيارة وتشتري كذا وكذا لا أنت تأتي تأخذ على قدر ما يكفيك قدر قوت يومك اليوم التالي الله أعلم يرزق الله من مات من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها حيزت له الدنيا بحذافيرها الإنسان في مرحلة الطلب ينشغل يكون همه واحد ويأخذ من التجارة أو الزراعة أو الصناعة ما يعينه على هذا الهم الذي جاء من أجله وهو طلب العلم وبعض الناس ينشغل مثلا باللغة يقول أنا أدرس اللغة فقط اللغة مفتاح للعلوم الشرعية ليست هدفا في ذاتها إذا لمن انتهى من العلوم أو تخصص في اللغة لا بأس لكن هي مفتاح تفتع به الكتب وتفهم به كتب العلم نعم قال رحمه الله أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال فإن بقية عمر المؤمن, عمر المؤمن لا قيمة له لا قيمة له يعني لا يساويها شيء كما قال السلف الوقت لا عدل له يعني لا يعدله شيء لا يساويه شيء وأما قول الوقت من ذهب فهذا غبن لقيمة الوقت نعم ومن استوى يوماه فهو مغبون نعم لا بد أن تكون اليوم التالي أفضل من هذا اليوم واليوم الذي بعد أفضل من هذا اليوم التالي هكذا في تقدم والذي يستوي يوماه فهو مغبون يعني خاسر نعم وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف بل كان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الإمكان كما قيل ويشغل يعني نفسه بقدر الإمكان يشغل نفسه بقدر الإمكان نعم و... و... وهذا واقع رأينا العلماء هذا كما ذكرت لكم سابقا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده سرطان وفي مرض وفاته يعلم الناس في آخر عام من حياته في الحرم النبوي ويدرس وهو يركب الخراطين في بدنه والشيخ بن باز رحمه الله كذلك سرطان ويدرس وهكذا لأنهم أحبوا العلم ورغبوا فيه وصدقوا في حبه والألباني رحمه الله يصلي الساعات ويقف على السلم ساعات في طلب حديث ويحققه وينقحه هؤلاء هم العلماء هؤلاء متنا وسلفنا الصالح ومن يعني هم قد وهلنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام نعم ويشغل نفسه بقدر الإمكان كما قيل إذا مرضنا تداوينا, تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسه وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم وفي الحديث صدق يا حيى بن كما عند مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم لا بد من تعب البخاري مشى أميالا وأحمد رحل من بغدال إلى صنعاء إلى عبد الرزاق اليماني في اليمن وهكذا العلماء تعبوا من أجل وصول هذا العلم إليهم ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتعب قد يكون في بلدك أنت مرفع وتعيش معيشة جيدة وعندك سيارة وعندك بيت وهنا أربما لا تريد الخبز وتأكل الجبن فقط وتأكل اللحم كل شهرين ثلاثة لا مانا الحمد لله لا مانع الحمد لله لذة العلم والله فوق كل لذة فوق كل طعام شهي وشراب لذيذ لذة العلم لمن صدق مع الله عز وجل كيف وهو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام ميراث الأنبياء العلم النافع نعم وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل وكما قيل لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لا تبلغ المجد, لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء وقال الشافعي رضي الله عنه حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص نية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه وقال الربيع لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاجتغاله بالتصنيف المراد يعني أنه صادف ذلك وإلا يجوز النوم فالنبسل كان يقيل وقال قيل فإن الشياطين لا تقيل وكان ينام بالليل وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام المراد أنه كان شديد لانشغال بالعلم الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله نعم تلميذ الإمام مالك نعم والشافعي أنت لنا أحمد هكذا سلاسل علمية مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد وهكذا نعم قال رحمه الله ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسقط نعم كي لا تسأم وتمل فربما نفرة لا يمكنه تداركها بل يكون أمره في ذلك قصدا وكل إنسان أبصر بنفسه نعم فالقصد القصد كما قال النبي عسى أيها, القصد القصد أيها الناس السكينة السكينة إياكم والغلوب فالإنسان أيضا إذا سائم ومل من القراءة يصلي ركعتين إذا مل من الصلاة وتعب يقرأ وهو على جنبه او يذكر الله سبحانه وتعالى او يتعمل في خلق الله وملكوت الله وهكذا يشغل نفسه بالخير حتى أن نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل تأتي الهواجس الهواجس الضارة والفاسدة لتفسع الانسان دينه هو الهياذ بالله نعم <تصفيق> الحادي عشر لا يستنكف أن يستفيد ما, ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون وأنشد نعم نعم ولو كان الذي تستفيد منه تلميذك أو أقل منك علما لا مانع لا مانع أبدا أن تستفيد منه وحيث جاءت الفائدة انتفع بها وخذها ولا تتكبر أن تتعلم ممن هو دونك فقد روى جماعة من الصحابة عن بعض التابعين وروى بعض الكبار عن بعض الصغار وبعض استفاد من الآخر في علم الحديث والآخر استفاد منه في علم الفقه وهكذا انتفع نعم وأنشدك إذا جاءك طالب بفائدة من عالم قل جزاك الله خيرا أنا والله كنت لأعلم لا هذا كنت أجهل هذا لابد, أنك لابد أن تعلم أنك جاهل لست على علم أنت لابد أن تجهل شيئا من العلم لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وقال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نا. وأنشد بعض العرب وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي صحبت الشافعية في من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث نعم على المسائل الفقهية الشافعي يستفيد منه علم الحديث لا لا نعم وقال وقال أحمد بن حمل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به ومعلوم أن الإمام الشافعي شيخ الإمام شيخ الإمام أحمد ومع ذلك يقول له أنت أعلم بالحديث مني فإن كان عندك شيء بلغني الله أكبر أين هذا التواضع اليوم مسان إذا درس كتابا يلوي عنقا ويعمل موقع ويقول أنا درست ودرست وربما يكون كذابا يكذب أحيانا والعياذ بالله وهذا من أضر ما يكون الكذب في العلم والعياذ بالله نعم وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا نعم وهذا في الصحيح وفي الصحيحين أمر الله عز وجل النبي عليه السلام أن يقرع الرجل من الأمه هو أبي بن كعب رضي الله عنه سورة البينة فلما طرقه النبي عليه السلام طروقا قال يا رسول الله آه الله سماني لك يعني قال أقرع على أبي بن كعب نفسه أنا أنا قال نعم فبكى أبي وهذا بكاء الفرح كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعه إنه الصدق مع الله قديجة كما في الصحيح في كتاب مناقب الصحابة باب مناقب خديج رضي الله عنها أرسل الله عز وجل ملكا يبلغها من ربها السلام يقول يا محمد بلغ خديج من ربها السلام وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب هذا فضل عظيم نعم قالوا من فوائده لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول الثاني عشر اشتغاله بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية نعم هذا شرق قيد مهم جدا الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الاهلية وبعض الناس يتعجل في مسألة التصنيف ويبدأ يكتب يعني بل بلغني ان بعضهم يأمر يا الطلاب, الطلاب ان يبدأ التأليف بعد ما يدرس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر يقول يلا ابدأ ألف لا قد يصيبه الغرور وماذا فعل من العلم حتى يبدأ يؤلف أو يكتب كتابا يخرجه للناس ولم يزل صغيرا في العلم إنما هذه مرحلة متقدمة يبدأ يكتب ويؤلف إذا كان أهل لذلك أخذ من العلوم قصة انتهى من الم المتوسطات وبدأ في المطولات لا مانع ينفع الله به وبما كتب لكن يبدع مباشرة يكتب يكون عنده شهوة التأليف والتصنيف هذا خطر عليه نا. أو التصدر والجلوس للناس هذا خطر عليه مع وجود العلماء في بلده، لأن بعض الناس اليوم الشيخ مباز موجود والفوزان موجود, موجود ويذهب مثلا إلى محمد عيد عباسي طالب صغير كيف هذا سبحان الله عندك القمم والجبال الشامخة والله الذي لا إله إلا هو لو وجد في بلدنا مثل الفوزان ما جلس الإنسان إلا عند عند خدمه وما جلس هذا المجلس أبدا إنما يجلس أمامه يستفيد منه يكون عندك الفوزان وتتركه تذهب لطالب صغير بل ومنحرف عن الطريق المستقيم وعن الجادة هذا أمر عظيم ولي الله نعم فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج, للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة يعني التأليف يحتاج إلى أن تطالح كثيرا وتفتش كثيرا حتى تؤلف وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظة ويذكي, ويذكي القلب ويجحد الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل ذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر والأولى لكن كل هذا يحتاج إلى نية في الحقيقة وإلى صفاء وصدق مع الله سبحانه وتعالى لأنه الآن نرى يعني الآن الكتيبات الصغيرة يعني ملأت المكتبات. حتى صار الناس يزهدون في كتب التراث الإسلامي. ألا أقول إن الإخوة يبيعون من مكتبات الآن فتح البال كم نسخ عندك؟ ممكن يكون عنده نسخة أو نسختين ولها سنة أو سنتين. لا أحد يشتريه. أما الكتيبات الصغيرة فكثير بيوها وشراءها. على الرغم من الأصل الإنسان يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا التراث القديم. كان الناس في هذا الزمن السنة قائمة والبدعة غير ظاهرة بخلاف آخر الزمان الفتن تكثر لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه هذا على وجه العموم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لتيكتب السلف مختصرات صغيرة لكن فيها زبد وفوائد عظيمة نعم والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا نعم. يعني مثلا مصنفات في هذا الباب خلاص لماذا تصنف؟ لماذا تصنف؟ الحمد لله صنف في شيء لا يوجد حتى يستفيد الناس به نعم متحريا إضاحة العبارة في تأليفه معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع أعطاء كل مصنف ما يليق به مصنف. مع إعطاء كل مصنف ما يليق به ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهديبه وتكرير النظر فيه وترفيبه نعم. والعلماء بعضهم لما أخرج كتابه قبل أن ينظر فيه بل كان قد وعد أن يراجعه ولكن وافته المنية قبل ذلك وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه جاء بأشياء غريبة جاء بأحاديث في الصحية وأودعها مستدركة رحمه الله وإن مستدركه أحاديث ليست على شرط ليست على أو على شرط البخاري أو مسلم لم يخرجها وأورد مستدركه بعض الأحاديث ومن كوز أيضا أو الفرج أورد الموضوعات حديثا في صحيح مسلم فربما أو لا بد الإنسان أن يراجع ما كتب قبل أن يخرجه للناس ويصدره للناس وأيضا من ما ينتبه لا مسألة الترجمة بعض الناس يتعجل في الترجمة وليس أهل لذلك وهذا خطر. إذا كنت لست أهل للترجمة خلاص اسكت إلى أن يوجد أنت غير مسؤول، إلى أن يوجد من يحسن الترجمة ويترجم للناس. نعم. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت, وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار وإلا. فمن إذا تصرف في مداده وورقه وكتابة ما شاء الله من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن أما من لم, ي... لا أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يعني إذا كان أهل لذلك لا ينكر عليه أما إذا كان ليس أهل لذلك ينكر عليه نعم لما يتضمنه من الجهل والتغرير وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه نعم لأنه قد يغر غيره بأنه من أهل العلم وليس كذلك وأيضا يضيع زمانه بما لم يتقنه وهذا غلط نعم طيب لعلنا نقف في الأدب إلى هنا <تصفيق>